بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاق البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِلَٰهُنَّ قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ما أنزل اللَّهُ بِهَا مِن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 وَكَمْ من ملك فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَةً شَيْئًا إلَّا من بعد أن يَأْذَنَ اللَّهُ لَا تُغْنِي يشاء شَيْئًا إلَّا بعد أن الله يشاء ويرغى. إن الذين لا يَأْذَنَ اللَّهُ ليسمون يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ بِالْآخِرَةِ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 ما هادكم فلأ تزكم هو أعلم بمن يتقات أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة مزر أخرى وأن ليس بالإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجساء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الانتهى وأنه هو أضحك وأذكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنى وأن عليهم النشأة الأخرى وأنه هو أغلى وأقلى وأنه هو رب شعرا وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى